「うんうんうん」「まくび」「おめえ حبيبه」「 「いつかでりあうどん」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」」」「」」」」」」 ما عقب أ م ي ح ب ي ب ة إ ل ا أ ن ت ي الغلط تعكرين الصبح نومك ل ج ل ي اكل ق م ت ي وبالمسا يومي أ ع و د ومنك أ س م ع يا هلاك اللي اتعب ي ترود 「まぁくびあんたはあんたはあんた بلسم جروحي حنانك كل افعالك حلا لو تمللت الصعايب منك يشحن همتي لو س ل الخفاق عنهم عن وجودك ما س ل ا كيف يسلى عن وجودك يا غلا يوسف الوثيق <تصفيق> معك ب أ م ي يا حبيبه إ ل ا أ ن ت يا غلا تعكرين الصبح نومك ل ج ل ي اكل ك و م ي بالمسا ء يومي 「こんにちは」「きょうは」「きょう c h i うは」「きょうは」「きょうは」「きょうは」「きょうは」 كنت خلفه ثم على يا عسى القاك ب ك ر ة في حدائق جنتي <تصفيق> معك ب أ م ي حبيبه إ ل ا أ ن ت ي ا الغلاط تعكرين الصبح نومك لاجلي اكل لقوتي